اللهم يا من ع ل ى العرش استوى يا من خلق فسوى وقدر فهدى و أ ع ط ى كل شيء خلقه ثم هدى يا من أ ض ح ك و أ ب ك ى و أ م ا ت و أ ح ي ا و أ س ع د و أ ش ق ى و أ و ج د و أ ب ل ى ورفع وخفض و أ ع ز و أ ذ ل و أ ع ط ى ومنع ورفع ووضع يا من شق البحار و أ ج ر ا ل أ ن ه ا ر وكور النهار على م و ا س و ع ل ى ا ل ن ه ا ر يا من هدى من ا ل ض ل ا ل و أ ن ق ذ م ن ا ل ج ه ا وأنار ا ل أ ب ص ا ر وأحيى ا ل ض م ا والأفكار ئ ر يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا و ت ع ل م سرنا وعلانيتنا لا يخفى عليك شيء من أ م ر ن ا نحن البؤساء الفقراء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 وندعوك دعاء الخائف الضرير من خضعت لك رقبته وفاضت لك عيناه عينا عينا وذل لك جسده ورغم لك أ ن ف ه الهنا إ ل ه ن ا لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إ ل ي ك نحن بك و إ ل ي ك ت ب ا ر ك و ت ع ا ل ي إ ل ه ن ا إ ل ه ن ا ذكرك قوت القلوب و ق ر ة العيون وسرور النفوس وروح ا ل ح ي ا ة و ح ي ا ة الروح تبارك الذي من خشيته تتجافى عن المضاجع الجنوب وبرجاء رحمته تتنفس عن نفوس الخائفين الكروب إ ل ه ن ا إ ل ه ن ا ما طابت الدنيا إ ل ا بذكرك ومعرفتك ما طابت الدنيا م الا طابت ا د ن ي إلا بذكرك ومعرفتك ولا ا ل ا خ ر ة إ ل ا بقربك ورؤيتك يا حبيب التائبين يا سرور العابدين يا ق ر ة أ ع ي ن العارفين يا أ ن ي س المنفردين يا حرز اللاجئين الهنا الهنا كل فرح, كل, فرح كل فرح بغيرك زائل وكل شغل بسواك باطل إ ل ه ن ا إ ل ه ن ا قبلت الوفاء من السحره حين ذكروك م ر ة وسجدوا لك س ج د ة ونحن لم نزل مقرين بربوبيتك معترفين بوحدانيتك ما سجدنا قط إ ل ا بين يديك ما سجدنا قط الا بين يديك ولا رفعنا, ولا رفعنا, ولا رفعنا حوائجنا إ ل ا إ ل ي ك ببابك أ ن خ ن ا ولمعروفك تعرضنا وبكرمك تعلقنا وبتقصيرنا اعترفنا و أ ن ت أ ك ر م مسؤول و أ ع ظ م م أ م و ل إ ل ه ن ا إ ل ه ن ا قد انشغلنا, بك. إلهنا قد انشغلنا بك قد انشغلنا بحبك قد انشغلنا بذكرك عن طلب م س أ ل ت ن ا فيا إ ل ه ن ا يا الهنا يا من أ ن ت أ ع ل م بنا من أ ن ف س ن ا و أ ع ل م بسؤلنا منا اللهم أ ع ط ن ا سؤلنا اللهم اعطنا سؤلنا اللهم اعطنا سؤلنا وفوق سؤلنا برحمتك يا أ ر ح م الراحمين إ ل ه ن ا ن س أ ل ك في هذه ا ل ل ي ل ة ا ل م ب ا ر ك ة في هذه ا ل ل ي ل ة ا ل ط ي ب ة في هذه ا ل ل ي ل ة ا ل م ر ج و ة ب مكان محبب إ ل ي ك و ل ي ل ة محببه اليك بقلوب منكسره و ب أ ع ي ن دامعه اللهم وقفنا بين يديك رجالا ونساء شبانا وشبانا كبارا وصغارا قد اجمعنا على سؤلك سؤالا واحدا ورجاءا واحدا ودعاءا واحدا يا رحيم يا رحمن يا رحيم يا رحمن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 اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اجعل بيننا وبين نارك أ م د ا بعيدا اللهم حرمنا على النار حرمنا على النار نعوذ بك اللهم من نار لها سبعون أ ل ف زمام مع كل زمام سبعون الف ملك يجرونها وهم انها نقوى